الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على منا النبي الاعلى اللهم صل وسلم وبارك على طريق قلوبنا محمد اللهم اجعلهم وف حبيبنا اللهم اجعلهم شفيعنا بعد حبك لنا وحب ذلك يا رب العالمين احبابي انا اهل والسلام عليكم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الماجية المنصورة. من هذه الطائفة المنصورة. انتهينا في الطابق. الاخير من دي السوارة قرن التسعة مشروعة. آآ سنتكلم عنها ومع وفي مسائل تجاوز فيها كلكم كلكم شاء الله اساتذه في قال المشرف رحمه الله تعالى ما تركن من الجمله الاولى وفيها فينا وفينا استدريت سعيد عشان الجنة والنار من الامور الغيبية التي نؤمن بها دون هنا نراها. فلما ربنا هنا معينا باسم العزة الجنة ندخل الجنة يبقى عندها نراها باعيوننا. ونوصل لما فيها اعلى الافلياطين اللي عين المرتبه الاولى علميا انا على عين يقين في كلمه نخل... نقف على باب العلم ونشوف ابوابها ونشوف الحور ونشوف الانهار يبقى دعين يقين اول ما تخش في كلمه والحور العلم تعانقك وتشرب من اعمال الجنه وتاكل من صغار الجنه يبقى في الحلال حق يقين فنحن نؤمن بالغيب كما هو كما جنه نار مخلوقه موجوده لا تفعل وبقاؤها ببقاء الله عز وجل بقاؤها ببقاء الله عز وجل فابي السنه ومشاوره ادم الى كدم من, من القران او من السنه قال تعالى فاتقوا النار التي الناس والحجرة. وعيون دهت مني? يكفرين بما عنده مدفع. ما الكافرين. وبشر دليل أنه عنه صالحات على مجنات تجري من تحليهات الأنهار. يؤهد الجن الموجودة والناه أيضا مرورة. وعيذي وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلات الليل ولك الحمد الجنة الحق. والنار, الحق. الحق والنار الحق. حق وللقلق حق وقدر حق ولجنة حق والنار حق بشان الحديث ايه ولجنة حق والنار حق ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي معطاه ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد اقرا انه Jazz. يبقى اؤمن اني حضرتك كم وعيس صغير سيء ولكن صغير جدل ولكن كان جدل جبل في جدل جبل في جدل جدل جدل جدل لما جدل جدل جدل عليها. كان جدل دون جدل دون رجل. يا رب بما كنت قلت قال يا رسول الله والله الذي لا اله غيره انا لا احسن دندنتك ولا دندنتي معاص انا ما اعرفش الكلام الجميل المنسق اللي إن انت متوقعه من شعره ضرور كان في بعض الناس ده فصيح دقيق لكن هو عنده جهاد ممكن يكون كان مجنون كده يا رب دخلت الجنه وخرائنا. اللغة مشاركة سعادة. طلعا ميني اسألك احور الجنة وحاليا الجنة وفهل الجنة وفذلة الجنة وطعا الجنة وفدي في الكلة. كتاب. يعني. نختصر كيف نقول ليه. الله انا الجنة. بس. وقال في النار معده للكافرين وأخبرنا أنه تعالى اسكن ادم وزوجه الجنه قبل اكلهما من الشجر واخبرنا تعالى بان الكفار يعرضون على النار غدوه وعشيه لما كيف. لما نخش اولا كيف? هي كيف? لما نخش كيف? يعني يقول بلد فالامر الغيبي لا تتكلم فيه الا بدانين من الوان وبدانين من المسجد. لكن لو كان الجنة المولا. ما كان في إن المنافقين في الدرك الأسفل من النعم ولذلك قلنا إن الجنة مأدرج لا مأد إيه؟ والدرج صعود والدرج صفوك في المنطقة مثل. لكن المكان هذا بسر يدعي لأخشي كلا ودعوه قول أمين أه. وأخبرنا الآن الكفار يرغب من عمنا للوضوة طيب؟ النار اللي يعرض عن في هاته البرزخ ويوم تكون الساعة تدخل وآلة فراما عشان دابنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في الجنة فرأيت أكثر, أكثر, أكثر, أه أكثر أهل الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أكثر النساء يبقى أكثر في الجنة الفقراء زعلاني مديني شاهد همو بالدنيا اكثر أهل الجنة مني؟ من الفقراء. والفقراء اللي بشهم يعني أهل الأخياء بكم سنة? خمشون لو جددت لرب الجنة وعلا. لربما صدقت ربنا يديه لي وابني مسجدينها. واحسن راتها. كي يومي ايه بداية بسيطاني مسجدينها. ليه? ده واحد اتصدف بأرف ايه. يعني كان يوم زي ما راح نطلع وانت خير صدف يا جهدين ده بعد ايه بس يديه نطلع ولكن يجب ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون من ان يكون من اجل ان يكون هذا لو من اجل ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد ان من اجل لأربعة يكون لأربعة المسجد رجل من فهو يقول لله فيه بحقه ويسر فيه رحمه فهو بأعمل نيته ورشل أقتله هو علمه ولم يعطيه ماله فيقول لو أنني من المال مثل فلان فأعمل بعملي فهو نيته فهو وليته فهو في الأجل سماء فهو في الأجل سماء إلا ربعا تليم وعشرين مش عزو الأعلى بس قرر المسلم. وتقدم في فئنة وعذاب القرم. إذا نتأحبكم ليوعب عديه مقعده. يعني قادم من الجنة أو مقعد منه. أنه. دفحية إيه. البرد. وقال صلى الله عليه وسلم. أبريدوا بالصلاة. يعني اخدموا. الصلاة. دس دف صلاة الزهر. صلاه الزهر فقط. صلاة الناس ما هي مشاديس قطة. دي مسألة بالصلاة. مش انت ان ساعة. لا انت كده تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد الاول ايه? ان زي ان لكن كده انت ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان إنت تأخذ مثلاً في وقت الصلاة أول 12 مئة أو ربع أربعة عامات تؤخر صلاة الظهر حين الحر الشديد تأخر إمتد قبل العصر ساعة. تقيم بصلاة أو بصلاة ما بصلاة هو ده بصلاة الظهر لكن ما البعض في من بعض الناس لا من يوبرد بالصلاة مع نفسه. هو مع نفسه. يعني اعب في بيته والأخلص انا في الصلاة. لا انت اعرف في المكيف بارد. لكن مش برات الصلاة. برات الصلاة من المسجد في اللي فيها حضرتك بتصليف ايه? هو اللي اعمل ايه? ديت. الله? قال يعني فإن من وحبس النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها عز وجل فقال ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف في الشتاء مثل يوم تالق اشد يوم يبدا نفس لجهنم يعني جهنم احمر وبارد حربي وبرد مثل عزاب عز وجه والحرب الشديدة عزاب لا يعلم عنه اللي هو عز وجه. فآآ لها بنفسين نفس ما تجدون من الحرب. وأشد ما تجدون من الزمن عليه وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالله. وسلم ان الحمّة وعدات ديها سبحان الله. إماما. ولذا إماما. ولذا كالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرد أن يخرج لوجع الصحيحة ما قوي على ذلك. فقال لاتوني بسرع قربي بالإمام. فشبت عجب. فاستطاع أن يخرج إلى اصحابه ودي كانت أخي يخرج للنبي على ويجلس على من ويجلس على وقال <سؤال> صلى الله عليه وسلم لفخلق الله الله إلى الجنة فقال اذن فانظم إلى الله الحادث و الله عليه, عليه صلى في المقاب يوم كسفت الشمس في كسفت الشمس فجاء أن الإسلام عليه وسلم صلاه الناس فكانه تكعكع فقدم يأخذ حباً لمرها فقال يا رسول الله إنك تتعفض في الصلاة فقال رأيت الجنة شاهدين جنة بنزمنا عبداليكم جنة فتدل لي عنقود من العين فجئت لي فلو أخذت لصبرتم تأكلون منه إلى اتيان الساعة يعني موت هيموت وهيموت يبقى مالهوش اي وعرضت عليه ليلة الاسراء في ليله الاسراء لما تعمل رحله الاسراء مشاهد من الجنة من المنى. وفي ذلك ان الحقيصة صحيحة مليئة صح. ثم قال ما الدليل على ما هو ففي الجنة تجد النظار يعني? تعرف في وجوه نظره النعيم. الاني نظر ما ايه? يوم اليوم ايذي نظر لكم دخلوا الجنة. خلاص. ففي راحة مال? طعام? شراب متعه ما راحلها متع? خدت بداية. الكبرى القبرى بتاعتك? خلاص? بس ما انا سيحقت. ايه? رؤية وجه الله صلى الله في الجنة. حتى من معجل ما قرأت. ان الجنة ازدادت البناء اليوم. فقال له الجنة. انا رأى البناء. يعني في معكس يارى النارها. هنشوفوا لي ايدا النارها. فقالت وليت لا. انها حورة تبسمت في وجه زوجها، حوراء بس عقلتي ضحكت في وجه الزوجي فالجنه كلها ازداد البلاد او شوف بعد هيك حوراء في الجنه طيب ما في النساء ممكن تزيد ما بس النساء ليهم نصيب الاسد في الجنه يعني النساء سبحان الله تقا... تقا... تقا... تقا... تقا... استقرانه الفرق من والحور الطين الحور الطين يعني <تصفيق> النساء الدنيا اللي هي مش جميلة والحور العين اللي قبر سحره تعالى أنشأهم بها جمال لما ترى الفرق في الاستقرار لأنني أعلى درجة الحور الطين مش طبيعي إن أنشأه الله إن شاء يجعل له أبكار او أتراب يصعد به غض خلاص الامر طيب والحور العين ده من هناكيات وطاهر بها ما نراه فقط وانها هو ان الحور هي سيدة القصر يعني ربنا قال من كده مثلا او سبعين والأمين. ماشي ماشي يا شيخ خاطر. شكل الشيخ ده جيد واحد. واحد. تسأل شرفت الزد. انه اه معك بصلا الرعي خلوعي. ومتجاوز كده مشاركة ربنا فتح عليك مدوز ومعدد. معاك ربعنا صحيح. خلاص? تباك النساء الاربعه دول هم المسكين القصر. هم المسكينين للقصر. هم هم سيدة يعني الله ففيه سيدة قصر. سيدة ليه القصر? لو انت بقى من محصر التوحيد. نعلم? هي سيدة واحدة وهي سيدة الدين القصر. وهي سيدة الدين القصر. يقول لك تقول لي لها لها ما فيش ليها. وانا في, في سرور من هلم إخوانا مع سرور المتفاقين. فنسأس الله يا زهر وياكم. وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وقال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده جموع المفسرين الزياده هي رؤيه وجه الله في الفتنه وقال تعالى في الكفار كلا انهم ربهم يومئذ لاحجوبون فمن حجب أعداء لم يحجب أو بل فهم يسموها مفهوم كيف يريدون الإنقابل؟ إنه هو ششبه من الذي يعجعها في الجلد؟ الكفار يبقى بمفهوم المفهوم من الذي يعجعها الله؟ الأولياء! الكفار ما يشعره؟ سببن سلسل نجل جزاكم الله! وفي الصحيفة عن جرير بن عبد الله البجل الجرير بن عبد الله البجل هو سيد دني بجيلة سيد دني بجيل قال عيون الله يوسف هذا اليوم كان جليل جليل جليل عبد الله البجر. كان ستلي في قوله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ إلا في تسهل. وكان جبرين عليه السلام ياتي في صورة جليل عبد الله البجر. حتى ان جليل عبد الله البجر قدمت المدينة حللت حبواتي. وارتديت حلتي واتيت فلما دخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم على النور يخطب في الناس اذا للناس يغنونني بالحلقه كل كل نسألة بوصولي يبقى الفاطح دقى المسألة ما تعتشفت. فقلت للذي بجوالي الاعيان. اسالك بالله اذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل? قال نعم زكاة الأحسن ما يكون الزكاة. فقال يدخل عليكم رجل من اليمن على وجهه مسحة بلة. فكما جريء عبد الله النجدي. وحتى قال جريء والله ما منذ أن أسلم ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَنَا رَأَنِي إِنَّا في وجهي. يعني ده مشكلة ده فِي وَجْهِنِي ومشكلة رسولة ده فيما قبل قوية جداً اللي هي لما جاء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالله نصح على بأجلسهم المرضو الشيء السعود وهو سيد, سيد على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي يامن ويسمع الى المسحات فخلع النبي الرذائل وقال يا جميع خذ هذه اجلس عليها فاذا بجليل يمسح فيها وجه فقالوا <تصفيق> يعني هنا قدر مختلف إنكم انكم اللي انت ايه? فده النبي عملها صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عملها مش تشبيه بالمرئي بالمرئي. لا ما تشبيه تشبيه الرؤيا بالرؤية. يعني زي ما انت شوف بعينك الامر هتشوف بعينك ودهما في الجنة. عشان بعض اعداء الاسلام بيمسكوا في الحديثة. لا. ده تشبيه رؤية برؤية. مش تشبيه مرئي بمرئي. في فرق بين يعني ده معنى ان انت بعس وصر ومرم وصاحبه لو سئمت تشوف في بعينك الامر هتشوف بعينك وجه الله في الجنه يبقى تتجدد الرؤيه بالرؤيه عايده تاني de la terre, mais sonlar var. Thank you. نواميس عالم من الاخرة. نرى لان الدور كم ضارة? الحياة كان تلاتة. دار الشهادة ليه دار الدنيا. ودار البرزخ ليه من القارة. ودار القارة ليه من لما موسى عليه السلام تكلم مع بعض الزوجين. تكلم في اي عمل من السلام. الدنيا. دنيا. لن ترى لن ترى حال كونك في الدنيا. الولاي اللي يسمونه السياق من المقيدات. السياق من المقيدات. فهو هنا في عالم الدنيا. فهو مقيد عدد الدنيا. لا عدد العدد الفرق. الفرق على الوحدة هذا وقصيره عليه على عالم الاخرى. نعمل مشروع سكينا الشفاء طبعا بعض الناس انكروا وفيه نوب شفاء. وفيها هج مشاعوات كده جنوب كده بتيجي كل بتيجي كل شوية واحد يعطيها كل واحد من السواد. فمن السواد التي نؤمن بها الشفاء. الشفاء هو التوصف للغينة لجلب منفع او دفع. ضر أو دفع ضر ما عشنا التوسع للغير لجلب منفع او دفع ضر تيجي وحدة من انا بشفع بشفع الفناء بشفع الفن ون الله الصالح يشفعون وجاؤوا على لسان رزقني مشاع وفي رماد لسان ليه مشاع فالشفاع دلد الويتر. دلد الويتر. بيجيبين. بيجيبين في التواصل في الراي الجدلي فان قال قال الشفاعه ضد الوتي ضد الين الوتي الشفاعه بعض المخولي بيقول احنا اتمنى مؤطئ الشفاعه يبقى كده قوس كده تبقى قوس يعني ايه شفاعه انت عرفت حال تجر مع ساعة. عمل تختير توجه معي. لكنني دي بان يومي عمل زي ما يبقى دي موضع الفور إن انت انت الشفاء. الشفاء لا انت ما لا يملكها الا الله. الشفاة بشر ولو كان النبي صور حتى, حتى النبي المرض relativa لأيه وتشافه في الحار لأخول المشاهدة هو ما عندك في الشركة واخد جيزة شاركة. هو قليل للأدل. وانا عارف ما هو لكن عشان يخطني سمع. للا مش عشان قليل القديل بس عشان عياني. رحت انت وانتي لي ايه يا صاحب الشركه وانتي لي بو ليس لا يوردت. وانا قبلت شفعتك وانا قبلت ايه? شفعت. روح ياري الشؤون القنورية كاين الجيزة مش موردت. يبقى. الشفاعه دي اكرام لمين للشافع اكرام لمين للشافع? يبقى الخارج من الشفاعه نمره 1 اكرام الشافع نمره 2 اكرام المشفع له اكرام المشفع له ما هو ده انا مش عايز احكم ها ايه؟ اه ايه والله يعني. ده الشركة الشركة. ده لا نزور شركه وسمعت ان الشيخ اكرم ده نزور شركه صح ولا لا لكن انا اكرمت الاثنين اكرمت الشافع واكرمت المشفع هو ده القارب من الشفاعه مش زي الناس بقولين ما بيقولوا انها كوسه لا ده مشفعتها اصلا الشفاعه بقى قسمين الشفاعه بقى قسمين بقسم شبابنا قسمين شفاعه خاصه و gerar شفاعه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا تفعله وشجعهم جميع المؤمنين يخشوا فيها وجميع الانبياء وجميع الشهداء جميع يعني وجميع الصديقين يعني وجميع جميع الانديه يبقى في شفاعه عامه وشفاعه ايه خاصه الشفاة الخاصة بالنبي وحده زي زي شافا في الفصل بين العباد. اللي هو المقام الايه? المحمود الذي تربطه عليه الايه? الانبياء. يوم القيامه يوم الحصرة والغدامة. الشمس من القصر المدالمين. العرق شديد الحرب شديد وجهانهم تسفر. والملائكة الحاطة ضمن خلافة. عيسى, عيسى القصر. من شدة في الانتصار. فيقول في شو المرجى الاخر فيزعون الى ادب ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى. والجميع يقول نفسي نفسي. ثم يزعون الى النبي الراعي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لا انا لا انا لا. يعني الشفاعة دي انا لا. لا فاسدل تحت عرشة المعضة. واشرع. واشرع تشفع. واشرع تشفع. فاشرع للفصل للقرار. يبقى دي, دي ومن البلد ففهرجا من النافقة العزاء اللي مع فكرره ايه المقام المحمول ده? اللي هو المقام الذي يقدره عليه الانبياء اللي هو الفصل يؤدي أول شفاع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدن عليه. تاني شفاع، شفاعته في عبده ألا طار؟ شفاعته في عبده ألا طار؟ في الصحيح أن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طبعا كعشرين أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها كعمان النبي. لأدراك ما النبي صلى الله عليه وسلم فيه سليح كان أربعة أربعة منه اللي هو من من ولا شك أن العباس الحمزة أعلى من العباس الهنين بكفر أبو لهب وأبو طارق لكن أبو طارق الدنيا بضب النبي الدنيا بضب النبي فكان مدافع عنه. ولولا عصبيته لقومه ولولا رفقه السور لانه لك الرسول صلى الله عليه وسلم فطالما دفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا تزال قريشا كاع حتى ناتى ابو طالب فلما مات ابو طالب قريشا تصف جامعه بها على النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان عبد السلام النبي وقال يا رسول الله ان ابا لكان في الدرك الاسفل من العرب وإنه لفي ضحضاح منها فدي شفاعه النبي تخفيف العزارة عن إليه طالب اثنين النبي صلى الله عليه وسلم لدخول قال النبي صلى الله عليه وسلم اتي باب الجنه فاستفتيحه فيقول اسمه إيه انا يعني. مشكلة. فيقول خازينها اسم شرطانه رضوانه رضوانه رضوانه